اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوكيل